ابتلينا بدنيا غبره وبخت مايل ابتلينا بصحبه جذب وعشق فاشل ابتلينا ب ط ي ب ة ج ا ب ت بس مشاكل قلب صافي جنه جاهل عين ص ل ف ودمى سايل دنيا بينا تمشي س ر ع ة و م ا ك نازل قلب صافي جنه جاهل عين صلفه د م ع سايق دنيا بينا تمشي سرعه و م ا ك نازل و ض ع العمر من خا شفنا و م ا ك مشوف ما يثمر المعروف ما تلمني العين لا تقلي حبيدو لا تحجب ا ل م ر ح و تزايد شكا يومو د ن ا ن ا ن ا س العمر بالخوف ش ف ت ب ع شمشو ما يثمر الماروك ما ت م ي لعند كل عم ب ي د و لا تحجب ا ل م ر ح بس عيد ش ه ي و م تلقاني ن ا س وقتل ينم بعد ما ت ح ب ا ب ي ا دنيا توافي لا ي عيني وباي ش ب ت وبعد كافي حتى روحي ت ر ي ب تصعد على الشافي وبد ما تصير ا ل ن ا م ر وين ا كل من اخذ م ت ر ه احنا خلصنا عمرنا بس نتدافي ا م رويال بس اجا منه ع العمر ل خ و ف شفته و بعد شمشوف ما يكبر المعروف و مات ل م ل ا ي ن او لا تحجب ا ل م ر ح و ز ا ي د شحم يومه اذ كان ناسي ط ل عرف ا ل ض ح ك ة دربها غير دربي د ن ي ا ما حصلت منها غير تعابي اه قلبي صار ل ق و ا ي ا مضاحك فين كل جلبي غير عارفت حصلت بها دنيا ما قلبي مالي خلق ي ا س ما ي ج و كلش تعبان ن صارت بس ا س ا ن محد يدوم مالي واهل ساسمع شيء اي حاجه ما صدق بيك غ ي ف ي الهم ك ف ي ه ا ل ا ب ه صار ل غ و ي ه ماضحك بالقلبي ع ا ر ف الضحكه د ر ب غير د ب ي ا ن ي ا م حصلت ثنيه 「あっ بس جروحي حاير الغير اضحي وناس روحي واضح و ج د المشاكل من وروحي آ ه قلبي اوفو وياي بحياتي بس جروحي حاير الغير اضحي وناس روحي واضح و ج د المشاكل من وروحي آ خ د قلبي وليش ع ي ش بهذا البور ل م ع ي ما ت ل ل ى ل ب د و ر لا يردد ي ا م السور يا م ا ن ي ه ا ي ة من أ ي ا م راحت عشت بس هم وجراح フレーズ